سنقطع الأعناق ضربا بالقناة وسنسمل الاحداق نضرب بالرمي هيا انغمس في جند كفر مظلم هيا انغمس أغمد سلاحك في فؤاد المجرم هيا انغمس إزأرج هذا مثل أساد الشرى واحمل عليهم في النزال الملحم هيا هات كيدهم يفت بعزمنا هيا انغمس ستنوح فكل الكافرين بمأتم سنقطع الأعناق ضربا بالقناة وسنسمل الاحداق نضرب بالرمي حر جسور ثابت ومجاهد إن قامت الهيجاء لا لم يحجمي وليعلم أن فداء للعلا وجماجم الابطال مهد السلم والنصر للإسلام رغم أنوفهم والدين منتصر ولا لم يهزمي اليسمع تكبيرنا يحكي الاله وليالم من باس ليث مقدمي والنصر للاسلام رغم والدين منتصر ولا لم يهزمي تكبيرنا يحكي الهدى من بأس مقدمي في جند كفر مظلم ايغمس اغمد سلاحك في فؤاد المجرم ازار جهادا مثل اسادي الشرا واحمل عليهم في النزال الملحم هي تكيدهم كيدهم يفت بعزمنا هي انغمس ستنوح فكل الكافرين بماتم هيا انغمس سنقطع الأعناق ضربا بالقنا وسنسمل الاحداق نضرب بالرمي قوم لآم كافرون أذلة وعلى الأنام شرورهم الرحمن يسمع حقا تئز نفوسهم وتراهم بالكفر كالمترنمين فليحشدوا وليجمعوا إن السنا يختار أصحابا على علم الملهمين فالذاك سوف يزيد في إيماننا ان الله حسيبنا فلتعلم ايحشد وليجمع ان السنا يختار اصحاب العلاء البلهمي بل ذاك سوف يزيد في ايماننا ان الله حسيبنا فلتعلم ايا نمس في جند كفر مظلم ايا نمس اغمد سلاحك في فؤاد المجرم ايا نمس اس ارج هذا مثل اساد الشر واحمل عليهم في النزال الملحمي أيها تكيدهم يفت بعزمنا هيا غمس تنوح فكل الكافرين بما هيا أيا غمس نقطع الاعناق ضربا بالقنا وسنسمل الاحداق نضرب بالرمي أيا غمس